فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارا أوله ونفضوا واتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 وانتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن